بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد فقال الإسماعيلي رحمه الله تعالى في أqidته قال من الإسماعيل فقط أذن السلام في من ال من المهم توقير ماذا هل العلم رحمه الله عز وجل فإن هذا الحافظ كان إماما في السنة ذكرنا ترجمته في أول الدرس لكي نعظم مثل هؤلاء إلى إمة وأذكر أن كنا نقرأ على شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي قديما لعله قبل عشرين سنة وكنا نقرأ عليه في كتاب التوحيد وقد أجازنا فيه فقال الطالب قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقط توقفه الشيخ. قال سبحان الله الشيخ فقط. يعني هذا من الأدب أن وقّر أهل العلم لأن هؤلاء قد يعني بثوا العلم وقد حصل منهم الخير العظيم. يعني بعض الناس يساوي بين المصلف وبين وبين القارئ. على الشيخ قال الشيخ محمد الألهاب ثم بعد ذلك قال الشيخ مثلا الذي أمامكم فأصبح الشيخ الذي أمامكم بدأ الشيخ من هذا غلط. فقال الشيخ محمد بن هادي حفظه الله بل قل قال الشيخ الإمام المجدد الشيخ الإسلام حمد بن لو رحمه الله ثم اشرع في في كتابك والحافظ أبو بكر الإسماعيلي كان من حفاظ لا وكان يعني له مستخرج على صحيح البخاري مثل هؤلاء إلى إما ينبغي أن يوقرون وإذا كان الطالب يوقر العلماء وإن شاء الله يعني أخونا عفيت منهم لكن رد التنبيه لفائدة العامة يعني طالب العلم كلما كان موقرا لأهل العلم كلما كان متأدبا بأداب العلم سيحصل علما كثيرا فقد قال وكيع رحمه الله بالأدب يفهم العلم وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه يقف على باب زيت وتأتيه الريح والأغبرة ولا يطلق الباب على عبد الله بن عباس فلما يخرج زيد ويقول له يبن عم رسول الله لو طلقت الباب قال أريد أن تقرج لي وأنت طيب النفس حتى يحصل منه علما كثيرا كلما كان العالم طيب النفس مع تلاميذه وعنده طيب نفس مع تلاميذه وكان التلميذ متأدب فإن هذا يطيب نفس المت... المعلم فيعطي التلميذ ماذا أكثر فيعطي التلميذ أكثر ولكن لو كان التلميذ فيه شراسة وفيه عدم أدب سيجيبه المعلم لكن سيجيبه على قدر إيش سؤاله فقط ويتمنى أنه لم يسأله أصلا بخلاف لو جاءه طالب مؤدب وطالب عليه سمت طلاب العلم والأدب عند طلاب العلم فإن المعلم سيقبل عليه وسيطلب منه الزيادة في الأسئلة حتى يزيد في ماذا؟ في المعلم نعم في الإجابة ففقط أردت من هذا أن نحرص أشد الحرص على الأدب في طلب العلم ومن أحسن الكتب المؤلفة المعاصرة في أداب الطلب كتاب شيخنا الشيخ ربيع بن هادي مرحبا يا طالب العلم وبحمد الله قد شرحته كاملا ونقل في الميراث فهو كتاب من أمتع الكتب في أداب طالب العلم مع كتب السلف كتاب عبد البر كتاب البغدادي إلى آخره، فالحرص في أداب الطلب من أهم المهمات. نعم، لذلك يذكرون في أداب طالب الحديث أن يقول الطالب لشيخه أحسن الله إليك فتح الله عليك ويدعو له بالرحمة أو يدعو له بالإحسان إليه قبل أن يتكلم مع مع شيخه. وهذه كلها مبثوثة معروفة عند أهل العلم رحمهم الله في كتاب في أداب الطلب. وكان العلماء رحمهم الله عز وجل يعلمون الطلاب الأدب. كما يعلمونهم ماذا؟ العلم وكان عبد العزيز الذي هو أبو عمر عبد العزيز أرسله إلى المدينة لكي يتعلم ليس العلم لكي يتعلم الأدب في المدينة لكي يتعلم الأدب في المدينة وكانت أم مالك رحمه الله رضي الله عن مالك تعمم مالكا هو صغير طفل فتقول له يا مالك اذهب إلى ربيعه. فتعلم من أدبه ودله وهديه قبل أن تعلم من علمه كان في مجلس أحمد رحمه الله زهاء الخمسة آلاف طالب خمسمائة يكتبون والباقي يتعلمون من دله وهديه وسمته فالأدب كان مطلوب عند المتقدمين من أهل العلم فإذا كان الطالب على أدب والله سيحصل علما كثيرا وإذا كان الطالب على غير أدب فسيصرف عن العلم وسينشغل والعياذ بالله بالتشويش وبالكلام الذي لا يفيد باللقو فاحرصوا وهذه نصيحة جزا الله خير أخونا عفيف يعني فتح لنا فيها بابا أن نحرص جميعا على قراءة كتب أدب طالب العلم وقراءة كتب أداب طالب العلم يحرص الإنسان وقد كانوا متقدمون كما ذكرتم يعني يجعلون حصصا في كتب أدب طلاب العلم إذا تجد في كتب المصطلح أبوار باب أدب المحدث باب أدب ماذا الطالب فالشاهد من هذا قصيدة الله خيرا أخان عفيف إنه فتح لنا هذا الباب حتى نحت حتى نذكر أنفسنا أولا ثم نذكر إخواننا نعم. جزاكم الله. الله. وياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد ابن يحيى السمعي رحمه الله تعالى في كتابه دقة للسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمة الله وياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله عز وجل علمه وقبل ذلك في طبعة الخميس ذكر. إسنادة إسنادة هذه الرسالة قال ابن قدامة أخبارنا الشريف, الشريف أبو العباس إلى آخر الإسناد وهذا الكلام من ابن قدامة في كتاب ماذا أخذناه يا إخواني في أول الدروس ها ذم التأويل في كتاب ذم دم التأويل في كتاب ذم ذم التأويل قال المصنف رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم قوله رحمه الله اعلموا هذه يخاطب بها من أرسل إليهم هذه الرسالة هذه يخاطب بها من أرسل إليهم هذه الرسالة فإن الحافظ أبو عثمان الصابوني رحمه الله قال عن أبي بكر لإسماعيل قال إنه أرسل هذه الرسالة لأهل الجيلان وقيل أرسلها لأهل الجبل، وقيل إن أهل الجبل هم أهل جيلان، وقيل إن أهل الجبل هم أهل جيلان، فقال لهم اعلموا، وهذه الكلمة اعلموا فعل أمر بمعنى تعلموا بمعنى تعلموا. واقتدى المصنف رحمه الله عز وجل في ذلك بالشرع فإن الله سبحانه وتعالى قد قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فجاء في هذه الآية عند ذكر التوحيد أنه بدأ الله سبحانه وتعالى فيه بماذا فاعلم كذلك المصنف هنا اقتدى رحمه الله بكتاب الله عز وجل عند ذكر التوحيد أو بآية من آيات الله عند ذكر التوحيد وهذا من تمام الاقتداء في التأليف وهذا من تمام الاقتداء في أيضا في التأليف وهذا أيضا مثل من؟ مثل شيخ الإسلام؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه يذكر في بعض رسائله اعلم ماذا؟ اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة إلى آخر ما ذكره رحمه الله فهؤلاء لإما إنما وافقوا في ذلك ماذا؟ النص الشرعي من كتاب الله عز وجل فهنا فعلم أنه لا إله إلا الله فإنه قبل ذكر التوحيد الله سبحانه وتعالى قال للعبد فعلم وهنا الشيخ رحمه الله قبل ذكر كتابه في التوحيد والعقيدة، قال رحمه الله فاعلموا. قال رحمه الله فاعلموا. ومعنى اعلم فعل أمر كما مضى معنا بمعنى تعلم. وهذه الكلمة أعلم يبدأ بها في التنبيه إلى الأمور المهمة. وهذه الكلمة يبدأ بها. في التنبيه إلى الأمور المهمة فإذا أردت أن تنبه شخصا على مسألة مهمة من مسائل العلم فتقول له اعلم من أجل ماذا أن يتنبه فتقول له ماذا اعلم من أجل أن يتنبه وهنا الحافظ الإسماعيل رحمه الله عز وجل قال اعلموا لكي يتنبه من أرسلت له هذه الرسالة لكي يتنبه من أرسلت له هذه الرسالة وهي أيضا لعموم من يقرأ هذه الرسالة من المسلمين قال رحمه الله اعلموا رحمن الله وإياكم وهنا دعا المصنف رحمه الله لقارئ هذه الرسالة بالرحمة ومعنى الرحمة كما مر معنا هو ماذا غفران ما مضى من الذنوب والتوفيق فيما يستقبل من الامور معنى الرحمة غفران ما مضى من الذنوب والتوفيق فيما يستقبل من الامور فكأن المصنف هنا قال, لك قال لهم اعلموا غفر الله لكم ما مضى من ذنبكم ووفقكم الله فيما يستقبل من ماذا من أمركم ومن قرأ هذه الرسالة وأخذ بهذه الرسالة وأخذ بما فيها من معاني واتبع ما في هذه الرسالة فإن الله سبحانه وتعالى بإذن الله سبحانه وتعالى سيغفر له ما تقدم من ذنبه وس يوفقه فيما يستقبل من أمره لأن هذه الرسالة في ماذا في إيش في التوحيد والله يقول ماذا الذين آمنوا ولم لهم إيش وهم مهتدون فهذه الرسالة في الأمن والإيمان في التوحيد فإذا كنتك من أهل التوحيد كان لك الأمن وماذا والاهتداء التام لذلك كما ذكرت في محاضرة سابقة أن التوحيد من أعظم ما يرقق إيش القلوب فما يذكره الحزبيون من أنه توحيد توحيد توحيد نريد موعظة موعظة موعظة فإنهم لم يفقهوا دين الله سبحانه وتعالى والدليل على أن التوحيد موعظة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في صورة لقمان في قول الله عز وجل إذ قال لقمان لابنه وهو ماذا وهو ماذا يا بنيا إيش أول آمر أترك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالتوحيد موعظة ولكن لا يعرف قدر التوحيد إلا من كان من أهل التوحيد لا يعرف قدر التوحيد إلا من عظم التوحيد لا يعرف قدر التوحيد إلا من عظم طريق السلف الصالح، وأما هؤلاء الحُ هؤلاء الحزبيون لأنهم لم لم يعرفوا التوحيد ولم يعظموا طريق السلف، فإنهم دائما يقولون أشغلتمون بماذا بالتوحيد ويقولون إن التوحيد يؤخذ في كم في نصف ساعة وبعضهم قال في عشر دقائق. وبعضهم قال بل يعرف التوحيد في دقيقة عياذا بالله أين الله؟ الله أين؟ في السماء قال اذهب أنت مؤمنة وهذه قد سمعناها من الحزبيين احذروا يا طلاب العلم فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد دعا إلى التوحيد كم سنة؟ ثلاث وعشين سنة وهو يدعو إلى التوحيد ويأتي من يأتي ويقول إن التوحيد يتعلم بين مغرب وعشاء مثل المشهور حسن سلمان يقول إن التوحيد يتعلم بين مغرب وعشاء تقرأ قياة طحاوية التوحيد تعلمته احذروا من مثل هذه الأقوال عظموا التوحيد في قلوبكم والتوحيد لا بد أن يدرس ويكرر ويعلم في كل دورة وفي كل يعني المجالس العلمية أن يعقد درسا في التوحيد أو دروسا في التوحيد فإن التوحيد كما قال أهل العلم رحمهم الله لا يشبع منه من طالب العلم الموحد أبدا أما من كان من أصحاب الملهيات وأصحاب الشهوات والشبهات فإن هذا لا نحكي معه إنما كلامنا مع أمثالكم يا أهل الصنة فعظم التوحيد هذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل قد ذكر كم باب في كتاب التوحيد كم كم ستة أحسنت ما اسمك إمام أنت إمامنا اليوم ذكر الإمام عن الإمام محمد بن عبد الوهاب أنه ستة وستين بابا هذا صح هذا صحيح آخر باب يا إمام ما هو تحفظه ها آخر باب في كتاب التوحيد ما هو آخر باب في كتاب التوحيد وما قدر الله حق قدره ما الفائدة من جعل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب في ختم كتاب التوحيد الفائدة كأن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول إذا فقهت كتاب التوحيد وأخذت وحفظت وعملت بالأبواب السابقة فقد قدرت الله حق قدره وأما إذا كنت لم تأخذ بهذا التوحيد ولم تأخذ بهذه الأبواب فإنك وما قدر الله حق قدره فأهل التوحيد هم من, من قدر الله حق قدره، وغير أهل التوحيد هم الذين وما قدر الله حق قدره، لذلك تعظم العناية بشروط بالتوحيد والله كنا نحضر مع شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل في العقيدة الوسطية قبل يعني عمر طويل كان رحمه الله يعلقنا بالله حتى في كتاب التوحيد وفي العقيدة الواسطية. لما يقرأ ويشرح لنا ليس كمثله كم شيء وهو السميع البصير. كان رحمه الله عز وجل يذكر اعتقاد أهل السنة في صفة السمع والبصر ويذكر معنى السميع ويذكر أن الله سميع وله سمع. يشتقه. يشتق من الاسم ماذا الصفة ويذكر كذلك أثر الصفة على المتعبد أثر الصفة على المتعبد إذا علم المتعبد أن الله سميع هل يعصيه إذا علم المتعبد أن الله بصير هل يخالفه إذا علم المتعبد أن الله سبحانه وتعالى يراه فهل يختلي بحرام فكنا نخرج من العقيدة الواصتينة، من العقيدة الواصطية، وقلوبنا قد تعلقت بالله سبحانه وتعالى وبخشيتة وخوفه، وهذا هو العالم السلفي، وكان شيخنا رحمه الله جبدا في العلم وجبدا في العقيدة، فكان يعلق الطلاب كذلك كما يعلقهم بمعرفة العقيدة وبما في العقيدة وبالرد على الفرق وبالرد على أصحاب المقالات الباطلة كذلك لا يفوت. أن مثل هذه العقيدة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى ومثل هذه العقيدة فيها لا لكما يقول محمد سرز العبدين أن كتب العقيدة فيها إيش فيها جفاء أخزاه الله بل كتب العقيدة والله فيها العلم والله فيها الشفاء والله فيها النور. لكن عند من عند من يعظم العقيدة أما هؤلاء الحزبيون فإنهم لأنهم لم يعظموا العقيدة فما عرفوا العقيدة قال رحمه الله وقلنا هنا قال وبدأ قال اعلموا رحمنا الله وإياكم هنا بدأ بنفسه ثم قال وإياكم بدأ بنفسه ثم قال وإياكم وذلك اتباعا لما ثبت عند أبي داوت عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه كما قال رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر إلى آخر الحديث فهنا لما جمع بين بينه وبين آخر جمع ودعا أولا لمن لنفسه ثم لغيره وأما إذا كان يريد أن يدعو لغيره دع يدعو لنفسه فإن لا يلزم أن يبدأ بنفسه رحم الله أخي كما جاء في بعض الروايات رحم الله إيش أخي موسى ولم يقل رحم الله ورحم الله أخي موسى قال أهل العلم إنما عندما تريد أن تدعو لنفسك ولغيرك فابدأ بنفسك اقتداء بحديث أبي ابن كعب أما إذا قلت رحم الله عفيفا، فإنه لا يشترط أن أقول رحمني الله ورحم الله عفيفا، لكن إذا دعوت لي ولعثيف فأقدم ماذا نفسي لكن لو قلت رحم الله عفيفا ورحمني فإن هذا لم يكن من هدي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان هديه إذا دعا بدأ بنفسه ثم بعد ذلك دعا لإخوانه والمصنف هنا اقتدى بحديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من كونه دعا أولا لنفسه اعلم رحمنا الله وإياكم بعد دعا لنفسه بالرحمة ثم دعا لمن يقرأ هذه الرسالة وهنا الدعاء منه رحمه الله عز وجل فيه ترطف بالمتعلم وفيه الشفقة على المتعلم فهذا الأسلوب عند أهل العلم أسلوب شفقة وتلطف من المعلم للتلميذ وهذا الأسلوب وهذه الطريقة قد صار عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فإنه في ثات الأصول يقول اعلموا اعلم رحمك الله فهذا فيه ترطف وشفق بالمتعلم وهنا المصنف رحمه الله أخذنا من هذه اللفظة فائدة قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن المصنف يثبت صفة الرحمة أخذنا فائدة هنا أن المصنف يثبت صفة الرحمة قال رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة المذهب هو المسلك والطريقة المذهب هو المسلك نعم والطريقة وهذا هو المذهب الحق هو مذهب أهل الحديث قال رحمه الله أن مذهب أهل الحديث أهل السنة وهذه أسماء لأهل السنة هذه أسماء لأهل السنة فهم أهل الحديث، وهم أهل السنة، هم السلفيون، هم أهل الأثر، هم الطائفة المنصورة، هم الفرقة الناجية. فهذه كلها أسماء لأهل لأهل السنة. لذلك ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم حتى تقوم الساعة. لذلك قال البخاري رحمه الله هذه الطائفة هم أهل العلم هذه الطائفة هم أهل العلم وقال أحمد بن الحمبر رحمه الله إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من من هم وقال كذلك يزيد بن هارون إن لم يكونوا هم أهل الحديث فلا أدري من هم وعلق القاضي عياض رحمه الله عز وجل على كلام أحمد قال إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب مذهب أهل الحديث. وبعض الناس يقول إن أهل الحديث أقرب المذاهب للسنة. بعض الناس يقول إن أهل الحديث أقرب المذاهب للسنة والصواب. هل هذه الكلمة صحيحة؟ هذه الكلمة باطلة وليحذر منها الإنسان حتى وإن وجدها في شروح بعض الناس فإنها كلمة باطلة فليس أهل الحديث أقرب المذاهب بل أهل الحديث هم أهل الحق في أنفسهم لما تقول أقرب كأنهم أقرب وليس إيش؟ من أهل الحق في أنفسهم واضح يا إخواني مثلا لما يقال مذهب أحمد أقرب المذاهب للسنة كأن مذهب أحمد خارج عن السنة ولكنه أقرب إيش هذا غلط لذلك لا بد لطلاب العلم أن ينتبهوا في الألفاظ أن ينتبهوا في الألفاظ لكن تقول مذهب أحمد أكثر الآخرين بإيش بالسنة أكثر الآخرين بماذا بالأحاديث لكنك لكنك تقول كما قال بعض الناس هنا إن أهل الحديث هم أقرب الناس إلى الحق أي أنهم ليش من الحق لكن ماذا أقرب الناس إلى الحق هذا من أبطل الباطل فاحذروا مثل هذه الكلمات فاحذروا مثل مثل هذه الكلمات فإن هذا هذه الكلمة كلمة والعياذ بالله مخذولة وكلمة قبح الله قائلها قبح الله قاء نعم قائلها وهذا الكلام من شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل وهذا الكلام من الحافظ من الحافظي أبي بكر السمعين رحمه الله هو كذلك كلام شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية فإنه قال في أول العقيدة هذا اعتقاد إيش هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة فكما قال الشيخ هنا إنما ذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة ثم ذكر ماذا؟ العقيدة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة وفي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة رد على سلمان العودة لما فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة والفرقة الناجية وقال إن ذلك موجود في مجموع الفتاوى وأحال هذا المبتدع إلى مجموع الفتاوى وهو كذاب من يومه إلى هذه الساعة وما زاد والعياذ بالله إلا كذبا لما ترجع إلى العقيدة الواسطية الذي يحفظها الصغار قبله قبل الكبار ليس مجموعة الفتاوى على كبري يحفظها الصغار قبل الكبار إيش يقول به شيخ الإسلام المتيمية قال هذا اعتقاد من الفرقة الناجية إيش المنصورة فنرد على هذا المبتدع الكذاب بأننا نقول له إيش في كتب شيخ الإسلام التي يحفظها الصغار قبل كبار عدم التفريق بين الطائفة المنصورة والفرقة والفرقة الناجية وقد رد عليه شيخنا الشيخ ربيع بن هادي رحمه حفظه الله كما هو معلوم في كتاب أهل الحديث هم الطائفة المنصورة الفرقة الناجئ وكتاب مطموع وكتاب ماتع للغاية هو كتاب ماتع للغاية قال رحمه الله أن مذهب أهل الحديث كم باقي على الصلاة؟ كم؟ نص ساعة والله وقت مبروك متوقف عند هذا القدر؟ ما رأيكم ها ما نستمر ها برحمن ولا أنت أوقف نستمر حتى نوزع الدم بين الناس لأنه إذا كان واحد يقول سيضرب لوحده لكن الآن أضرب الآخر طيب نستمر قال رحمه الله أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله الإقرار يعني الاعتراف الإقرار يعني الاعتراف أي أن أهل السنة والجماعة يعترفون ويقرون بالله والإقرار بالله هو في أربعة أمور الإقرار بوجوده الثاني بتوحيد الألوهية الثالث بتوحيد الربوبية الخامس الرابع بتوحيد الأسماء والصفات فهذا الإقرار والإيمان بالله يتضمن كم أمر يتضمن أربعة أمور يتضمن أربعة أمور الأول الإيمان بوجوده الثاني بتوحيد الروبوبية، الثالث، الثالث بتوحيد العروهية، الرابع بتوحيد الأسماء والصفات، وملائكته نؤمن بهم على الإجمال وعلى وعلى التفصيل، وأن هناك ملائكة، وأن هناك ملائكة يكتبون ماذا؟ يكتبون المقادير، وأن هناك ملائكة كذلك حول العرش، وأن هناك جبريل، وأن هناك كذلك ملك الموت، فنؤمن بالملائكة على الإجمال ونؤمن كذلك على التفصيل. ما فصل من أسمائهم أو ضايفهم وأعمالهم نؤمن بها كذلك على ماذا؟ على التفصيل. نؤمن بها كذلك على التفصيل وكتبه أيضاً. نؤمن بها على الإجمال وعلى التفصيل. على الإجمال. الكتب التي لم تسمى ماذا لنا فنؤمن بها بلا شك لأن الذي قد ذكر هذا لنا من الله سبحانه وتعالى في كتابه ونؤمن كذلك بالكتب التي قد سمت لنا وقد سماها الله سبحانه وتعالى لنا ماذا في كتابه و لنا رسول الله صلوات ربي وسلامه علي على التفصيل نؤمن بالإنجيل وبالتوراه وبباقي الكتب هذه قسمها الله سبحانه وتعالى وأن القرآن هو كلام الله وأن هذه الكتب هي هي كلام الله التوراه كلام الله الإنجيل كلام الله القرآن كلام الله فإن الله تكلم بإيش بالتوراه بلا شك ولكنهم حرفوا ماذا كلام الله بعد ذلك كذلك تكلم الله بماذا؟ بالإنجيل ولكنه بعدك حرفوا كلام الله وسيأتينا هذا كله في مبحث كلام الله عز وجل كذلك نؤمن برسل الله على الإجمال وعلى التفصيل ونؤمن بنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه ونحبه نحب شخصه ونحب سنته ونقتدي به صلوات ربي وسلامه عليه فإن ذلك كله من الإقرار والاعتراف ب، لا عم قال الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله. تعالى وصحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معدل, لا ما لا معدل عن ما ورد أو لا نعدل عن ما ورد به ولا سبيل إلى رده. هنا يقرر لك أن مبحث العقيدة إيش توقفيه؟ هنا يقرر لك هنا أن مبحث العقيدة ماذا توقفيه؟ ماذا قال يا إقرأ ما قررنا لهنذا؟ اقرأ و... وقبول وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وما صح به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا معنى لعمه ورده به. ولا سبيل إلى رده إذ كانوا مأمورين باتباء الكتاب والسنة مضمونا لهم الهدى فيهما مشهودا لهم بأن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم يهدي إلى سراط المستقيم محذرين في مخالفة الفتنة والعذاب الأليم هذا حق فهذه المقطع يدل على أن العقيدة ماذا؟ توقيفية فإن المصنف رحمه الله قال وقبول ما أطق به كتاب الله وصحت به الرواية عن الرسول وهذه العقيدة لا نخرج عن, ما؟ عن الكتاب والسنة لا نخرج عن الكتاب والسنة فالعقيدة بابها توقيف لا يخرج الإنسان عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله أن باب العقيدة وأن ما سنذكره هنا إنما هو لن نخرج فيه عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فالباب باب ماذا؟ توقيف ليش كباب ماذا؟ المعاملات الأصل فيه الحل لكن هنا الباب ماذا؟ توقيفي فلو أن إنسانا أحدث بدعه فمن المطالب بالدليل؟ المنكر أو المحدث؟, المحدث؟ المحدث لأن المنكر على ماذا؟ على الأصل وهو أن الباب باب إيش؟ توقيف. توقيف لكن لو أن هناك في البيوع أحدث بيعا من المطالب بالدليل؟ المنكر. المنكر لأن البيوع ماذا؟ الحل فلا يخرج من الحل إلى الحرمة إلا بإيش؟ إلا بدليل ولا يخرج هنا من هذا الباب التوقيف إلا بإيش؟ إلا بدليل إلا بدليل فهذه العبارات فيها تنبيه منه رحمه الله عز وجل إلى أن الأمر على التوقيف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه قال إذ كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة هذا حق هذا حق. فنحن مأمورون باتباع الكتاب, الكتاب والسنة مضمون لهم الهدى فيهما وهذا حق إذاً يقول الشيخ الإسلام رحمه الله عز وجل ومن تدبر يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ومن تدبر كلام أمة السنة المشاهير في هذا الباب يقول رحمه الله ومن تدبر كلام أمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول أي أهل السنة كانوا أدق الناس ايش نظرا وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح ايش المعقول وأن أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول لذا أقوالهم تعتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض والذين خالفوهم يعني من؟ ها؟ يعني أهل البدع والذين خالفوهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص ولم المعقول قال شيخ الإسلام والذين خالفوهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول ولم يفهموا حقيقة أقوال السلف ولا إما لذا لما أنهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول اش يعني المنصوص؟ يعني المنقول اهل السنة قال شيخ الاسلام فيهم ماذا؟ قال من تدبر كلام امة السنة المشاهير في هذا الباب نحن الان سنقرى هذه الرسالة وسنقرى هذه الرسالة بتدبر يقول شيخ الاسلام من تدبر كلام امة السنة كلام مثل هؤلاء المشاهير في هذا الباب في باب العقيدة ايش يجد منهم قال رحمه الله علم انهم كانوا ماذا اولا ادق الناس نظرا ثانيا اعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول ثالثا وان اقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول طيب لما كانت أقوالهم هي الموافقة للمنصوص والمعقول ماذا نتج عن ذلك يقول شيخ الإسلام لذلك أقوالهم ماذا تأتلف ولا تختلف وكذلك تتوافق ولا تتناقض لذلك يقول شيخنا الشيخ محمد أمان رحمه الله تجد السلفية في اليابان كالسلفين في مكة تجد السلفي في اندولوسيا كالسلف في المدينة لما؟ لأنهم أخذوا من المنصوص عن أهل السنة وأخذوا بطريقة السلف الصالح فلا يختلفان أبدا لأن المعين إيش والفوهم قال لم يعرفوا حقيقة المنصوص ولا المعقول لم يعرفوا كتاب الله ولم يعرفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا كذلك العقل لأن عقولهم ماذا؟ عقولهم مريضا عقولهم ماذا؟ مريضا فلم يأخذوا بالنقل ولم يأخذوا بإيش؟ بالعقل قال شيخ الإسلام رحمه الله والذين خالفوهم لم يعرفوا حقيقة المنصوص ولا المعقول ولم يفهموا أيضا حقيقة أقوان السلف الصالح لم يعرفوا كتاب الله ولم يعرفوا السنة ولم يكن عندهم عقل يفهمون بها وعقولهم مريضة ولو نظروا كذلك إلى أقوال السلف كذلك لم يفهموا حقيقة أقوال السلف فماذا نتج عن ذلك يقول الشيخ الإسلام لذا تشعبت بهم الطرق بخلاف أهل السنة فهم إيش فهم متآلفون كما ذكرت لكم عن شيخنا السلفي في اليابان كالسلفي في إيش في مكة قال شيخ الإسلام لذلك تشعبت بهم الطرق وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين لماذا؟ للكتاب فصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين للكتاب قال إن الله لكيش؟ شقاق بعيد هذا في شق هذا في شق مخالفة للكتاب ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله لأن هذه العقيدة يا إخوان مبنية على عقيدة إيش السلف على كتاب الله وعلى سنة رسول الله ولهذا لما نعلم هذا الأمر نعلم فضل أن وفقنا الله أن جعلنا من من أهل الحديث والسنة أن جعلنا الله عز وجل ممن؟ من السلفيين الذين يأخذون بالمع... بالمنقول ويكذلك يأخذون بالعقل الذي لا يخالف المنقول أما هؤلاء أهل البدء على خلاف ذلك لذا يقول شيخ الإسلام أيضا في موطن آخر يقول شيخ الإسلام إن السلف لذلك هذه العقيدة سوف ندرسها عقيدة مهمة وكان شيخ الإسلام ينقل منها وكان الصابوني ينقل إيش منها وجزاه الله خيرا من قررها في هذه الدورة يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول لتعرفوا فضل كوننا جميعا ماذا سلفي قال شيخ الإسلام رحمه الله إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان ومن مشى على طريقتهم يجب عليه أن يكون معتصما بماذا بالقرآن والسنة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 وإن كان في الباطن ماذا يقولون نحن على إيش؟ أجيبوا يا إخواني أهل البدع في الظاهر إيش يقولوا نحن على إيش؟ أتمسك بالقرآن والسنة وهذا والله في الباطن على غير ذلك كما يقول الخبير بهم شيخ الإسلام رحمه الله قال رحمه الله إن السلف كان اعتصامهم بالقرآن والإيمان.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 عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك لذلك تجد أهل البدع لا يعتمدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وإنما يعتمدون كما قال شيخ الإسلام هنا ولكن على أصول هل هذه الأصول من كتاب الله؟ هل هذه الأصول من سنة رسول الله؟ قال الاسلام رحمه الله ولكن على أصول وهذا يا إخوان وصف لحال أهل البدعة في التلقي والاستدلال وهو مهم لك يا طالب العلم فإن مصادر السلف في التلقي والاستدلال معلومة ومصادر أهل البدع في التلقي والاستدلال على غير مصادر ماذا؟ أهل السنة يقول شيخ الإسلام هنا مصادر أهل السنة والسلف القرآن وإيش والإيمان والسنة وأما مصادر وأهل البدع وإن كان يقولون نحن على الكتاب والسنة ولكن في الباطن هل هم على الكتاب والسنة على فهم السلف على فهم سلف الأمة أو على أصول اخترعها شيوخهم؟ على أصول اخترعها شيوخهم. الأشاعرة الماتوريدية الإخوان المفاليس التبليغ كل هؤلاء يقولون نحن نأخذ بالكتاب والسنة ولكن يبقى قيد يخرج كل هؤلاء الظلال الكتاب والسنة على فهم من؟ على فهم السلف الصالح هم يفهمونها على فهم أشياخهم كما قال شيخ الإسلام هنا يفهمونها على فهم الضال المبتدع سيد قطب يفهمونها على فهم الضال المبتدع حسن البنا يفهمونها على فهم أبي منصور ما تريد. يفهمونها على فهم أب الحسن الأشعر وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يأخذون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها آئلة في النار إلا ماذا ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم سكت وأصحابي فهم السلف فهم ماذا فهم السلف لذلك الشيخ الألباني رحمه الله لما كان يناظر المبتدعة كالتبليغيين والإخوانجية وقد كان شيخنا الشيخ أحمد أمان رحمه الله يسمي الإخوان بالإخوانجية في بعض في بعض لقاءاته رحمه الله عز وجل كان يقول نحن نقول بالقرآن نقول بالسنة الشيخ يحشرهم في ماذا قال وإن قلتم بالقرآن والسنة فإنكم تفهمون القرآن والسنة على غير فهم السلف الصالح على غير فهم السلف الصالح الآن المبتدع الإخوان المفاليس يقولون التوحيد كم قسم أربعة أقسام ويستدلون بذلك بقول الله تعالى إن الحكم إلا إلا لله كيف أود عليهم أنكم قد خالفتم فهم السلف الصالح أنها كم ثلاثة وأنكم قد خالفتم فهم السلف الصالح وزدتم قسما الرابع وهو داخل في توحيد إيش توحيد إيش الربوبية توحيد الربوبية الحكم والحاكمية توحيد الربوبية في الآصل وقال يدخل في توحيد الألوهية لكن في الآصل في توحيد الربوبية إن الله هو الحكم كما أن الله هو الرازق والله هو الرب الشاهد وإنما هم هؤلاء أخشى أن نكون خرجنا على موضوعنا لكن للفائدة لابد منها هؤلاء المفاليس لأنهم عرفوا التوحيد في أول الأمر بأن التوحيد ليس كما عرفه أهل السنة أنه لا معبود بحق إلا الله عرفه الإخوان المفاليس بقولهم لا حاكم إلا من إلا الله ثم لما توجهت عليهم صياط أهل السنة وردود أهل السنة قالوا يتراجع ليس لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله وإنما لا إله إلا الله لا معبد إلا لا معبد بحق إلا الله ولكن الحاكمية ماذا قسم الرابعة يقول شيخنا الشيخنا الشهربيع بن هادي فالصدت تمشي عليهم هذه اللعبة السياسية السذج تمشي عليهم هذه اللعبة السياسية وكيف ذلك تجدهم في دعوتهم لا يدعون إلا إلى ماذا إلا إلى ماذا إلا إلى الحاكمية فدل على أنهم لا يعرفون من التوحيد إلا توحيدا. الحاكمية وإنما جعلوه قسما رابعة ولم يعرفوا به التوحيد أصالة وإنما هعبة سياسية لكي تمشي على السذج من الناس ويقول لك يا أخي خلاص التوحيد ما عرفه بأنه لا, بأنه لا حاكم إلا الله وإنما جعلوه إيش قسما فلما يجعلوه قسما يجعلون أنهم لما يشتغلوا بالت... ب... بالحاكمية يشتغلوا بإيش بإيش إخواني اشتغلوا بأحد أنواع التوحيد ويقولون لكم نحن ندعو إلى إيش إلى التوحيد لأن عنده التوحيد من أقسامه ماذا الحاكمية فلما تنكر عليهم تقول لهم أنت لا تدرس التوحيد أنت لا تدعو إلى التوحيد يقول لك كيف أنظر إلى كتبنا كلها في التوحيد التوحيد الحاكمية وتوحيد الحاكمية ماذا من أنواع إيش التوحيد نقول لا يخسى هؤلاء القوم فإننا بيننا وبينهم كتب السلف التوحيد كم قسم ثلاثة أقسام وهذا الذي قد جئتم به إنما هي من أصولكم الذي ابتدعها لكم من؟ شيخكم كما قال شيخ الإسلام أنتم مية ولا وهذا أمر مهم في معرفة مصادر التلقي والاستدلال عند أهل السنة وعند مخالفي ماذا؟ وعند مخالفي أهل السنة بقي عشر دقائق متوقف عند هذا ونكتب من قد الله سبحانه وتعالى والله تعالى أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعتذر منكم على الاطاله لكن الله المستعان